ثلاثة استمع إلى الكلمات التالية وأعدها ثم لاحظ الحروف القمرية الأرنب الباب الجمل الحقيبة الخريطة العلم الغرفة الفأر القلم الكتاب الممحات الوردة الهاتف اليد